تَجد أشد النَّ أَشَددًاَّ سِعَدَاوَةَ للَّذينَ آمنُ اليَهودَ وََّذينَ أَشَْكُ وَلا تَجدًا النَّ أقَْبَهَُّ وَدَّة للَّذينَ آمَنُ الذيينَ قالوا إ نَصَر ذَكَ بِأَ مِنهُم قِسينَ وَرُحْبَانَوا وَأَهُ لا يَسْتَكبرِون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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُوا الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِ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 أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ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 طِينٌ إلا إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَضْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْ وَمَنْ يَشَأْ يجعله على صراط قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياب تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وَلاقد أأَرصََّ إلى أمَ من مِن قبلِكَ فَأفَذْنهُ بالِالبَأسِ وَبر إ عَم ييتبغعون فَلو ل إِجأَهُم بَأْسُنا تَبََّهُ ولكن قَجَت قُوبهُم وَذَنَ لَم الشيطانُ مَا كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا, حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب قل ارئيتم إن اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون قل ارئيتكم ان اتاكم عذاب الله باوتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون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 قل لو أن عندي مَا تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مَفَاتِحُ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر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 وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَنَتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ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 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَاتَّجَهَ قَوْمُهُ قَالُوا اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ وَنَحْنُ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 تِنكِح حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كِلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ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 وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ على بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الذي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ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 إن اللهَّهَ فَِقُ الحَبّ وََّوَا يُخْررجُ الْ الحَّ منِنْ المَييتِ وَُخْرِرجُ المَييتِ منِ الحَي ذَلِكُم اللهَّ فَأََّ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 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 وَ إِلَ رَبِّهِمَّ رجِعُهُم فَيُونَبّهُم بِمَا كانَوا يَعمللون وَأَقسَمُوا بالَِّهِ جَهْدَ أييمَانِهِ لإِ جَأَتْهُمْ آيَةٌ ل يُؤْمِنَّ بِهَا قُلْإَِّمَآيَةُ وَدَ الله وَماَا يُشعركُمْ أنه إذ جَاءَتْ لا يُؤمِنون